والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن راد أي يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف لا تكلف نفس لا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بآفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلاجناح عليكم فيما فعلن في آفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولاجناح عليكم فيما عرضن به من خطبة النساء واقنات في آفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا